لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل قل ج ي م ر ب ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض ل ع ل قل أفتخذتم من د و ن ه أ و ل ي ا ء ل ا يملكون ل ن أ ف س ه م نفعا و ل ا ض ر ه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 فسالت ا و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء ح ل ي ة أو م ت او ع أ متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل ف أ م ا الزبد فيذهب ج ف ا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 اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم انما انزل إ ل ي ك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر أ و ل و الالباب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 ويخشون ر ب ه م و ي خ ا ف و ن س و ء ا ل ح س ا ب و ا ل ذ ي ن ص ب ر ا ب وجه ربهم أ ق ل س ا ل ص ل ا ة و أ م ا ق ل ا ه م س ر و ع ل ا ن ي ة و ي د ر س و ن ب النابلسي ح س ئ ة أ و ل ئ ك ل ه م عقب ا ل د ا ر جنات عدن د ي خ ل و ن ه ا و م ن من صلح آ ب ا ئ ه م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 الله موسوعه ا ل ل ن ي ا وما ب ل ح ي ا ا ة للعلوم د ا ل ا كفروا ل ا م ي ه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 الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ط و ب ا لهم 私たちはを迎す。